هو الذي بعث فيهم من رسل منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيض ولا لمبين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 وذعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ورحمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم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 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن لا عز من هل ذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجالها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نذيم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 وَمَن يُوَمِّن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا نُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَأْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوزُ العَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من زواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم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 والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فقلن لهن لعدتهن واحصلن عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 مِنَ المحيض من نِّسَائِكُمْ إن رَغِبَتُّمْ فَعِدَّةٌ ثَلَاثَةَ أشهر فَإِذَا أَطْمَأَنَّتْ فَأَتِمُّوا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 ليُنفق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَةٍ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّ أَتاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا.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 وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا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 والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أَزْوَادِهِ حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 والملائكة بعد ذلك ظهير عثى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم أن يبدله أزواجا خيرا كن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِي أَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى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 أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين